واختنا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيَاتٌ لقوم يعقلون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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Allah الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ورحمة الناس وهدى ورحمة لقوم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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أدب آبائنا إن كنتم صادقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ نَائِبَةٌ رَّأَيْتُمْ فِيها طَغْيَانًا كَثِيرًا وَكُلًّا تَسَاءَلُونَ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سيئات مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون